Thank <Sýst> you <Sýst>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 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا, تموت وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونفسيه جهنم وساء مصيرا فامر الله عز وجل في هذه الايه باتباع سبيل المؤمنين وحرم مشاقة الرسول وحرم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النهي عن مشاقة الرسول والأمر باتباع سبيل المؤمنين متلازمان يستلزم احدهما الاخر والوعيد يقع على من خالف احدهما يعني من من شاق الرسول اي كان في شق والرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شق آخر فهذا يستلزم أنه قد خالف سبيل المؤمنين، وكذلك من خالف سبيل المؤمنين مع الدعائه متبعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو كاذب انه خالف الرسول بمخالفة سبيل المؤمنين، وهذا <تصفيق> هو. وما هو سبيل المؤمنين؟ المؤمنون الذين أنزل عليهم هذه الآية هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبيلهم هو سبيل المؤمنين فانخالف سبيل الصحابة في فهم الكتاب والسنة فقد خالف سبيل المؤمنين ويستلزم هذا انه شاق الرسول صلى الله عليه <تصفيق> وسلم فيجب على كل المسلمين في كل زمان ومكان ان يتبعوا سبيل المؤمنين هجوما واستحبابا <تصفيق> ولذلك مدح الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين فضل اتباع سبيلهم كما في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله و اعد لهم جنات الفجر تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فهؤلاء هم رؤوس الصحابه السادقون الاولون من المهاجرين والانصار هم الذين حملوا هذا الدين مبلغوه إلى من بعده هم التابعون بإحسان فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضوا بأمره الشرعي وبضضائه الكوني وعبدوا الله حق عبادته هذا معنى قوله رضي الله رضوا عنه فلما فعلوا ذلك رضي الله عنه وهذا الرضا نصيب كل, كل من اتبع سبيلهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة ولهذا كان التابعون بإحسان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتحق الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاويه النبي سفيان الصحيحين والله لفظ البخاري ان صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امه من امتي قائمه لامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وفي روايه لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله هم كذاب الصحابه هم خير الناس والذين جاءوا من بعدهم في القرن الثاني هم خير الناس بعدهم كما بين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرج البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم قال خير خير أمتي طرني في رواية قال خيركم قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم قال عمران لا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنا او قرنين بعد شك عبران <تصفيق> ولكن ابن مسعود الذي روى هذا الحديث ايضا اخرجه الشيخان بين بدون شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اي الصحابه ما باحسان في القرن الثاني والثالث هؤلاء هم السلف الصالح الصحابه والتابعون بإحسان وتابعوا التابعين بإحسان هم خير الناس بشهادة رسولها صلى الله عليه وسلم فوجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا في فهم الدين إلى هذه القرون الثلاثة وهذا معنى الانتساب الى السلف الصالح فالانتساب إلى السلف الصالح هو انتساب الى الصحابه والتدعين لهم بالاحسان في القرون الثلاثه الاولى فهذا معنى أن تكون سلفياً أن تكون متبعاً للسلف الصالح، فليس السلفي ليس السلفي المتبعة للحزب الفلاني أو الحزب العلاني، فمن اتبع حزباً من الأحزاب أي تحزب وتعصب إلى الحزب هذا ليس متبع للسلف الصالح. هذا ليس سلفيا وان تسمم السلفيه فالعبره ليست بالدعاوى انما العبره بالحقائق ولهذا كان اتباع سبيل السلف الصالح اتباع لمنهج رباني نبوي فاندسابك الى السلف اندساب منهجي في فهم الدين ليس انتسابا حزبيا للحزب الفلاني، ان الله حرم التحزب نماذم نما الاحزاب فقال سبحانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء نمرهم الى الله وقال سبحانه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال ان امتي ستفترض على ثلاث وسبعين فرقه واحده في الجنه وثنتان وسبعون في النار قالوا من هي قال الجماعه اي الذين لزموا منهج الجماعه الاولى بالأولئة أي الصحابة ومن تبعه تفسير هل هي الفرقة الناجية وذي الطائفة المنصورة إلى قيام السعر؟ ليس حزبا وليسوا فرقه بالمعنى المذموم أي ليسوا متحزبين على أناس معين ولا على أفكار محدثة بل هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين فهموا الكتاب والسنه على فهم الصحابه والسلف الصالح فاحذر ممن يدعون انهم سلفيون وهم اول المخالفين في الصالح في دعوتهم وفي تحزبهم وفي رفعيهم لشعارات يا ليست منهج السلف اياكم هذه الاحزاب كونوا مع منهج السلف ولا تكونوا مع الاحزاب والصحابة هم رؤوس السلف مرؤوس السلف الصالح وكل ما كل ما لم يقل به الصحابه يا أبو بل اعتقدوا المنج لم يكن من منج الصحابة فليس من دين الله ان قال لي من قال هذه المحدثات وهذه البدع التي تفشت في الامه وهذه العصبيات ليست من منهج الصحابه هم اعلم الناس بدين الله ثم تاملوا هذا الاثر الذي أخرجه البخاري في <تصفيق> صحيحه عن طارق بن عبد الرحمن أنا وقال مررت وانا حاج لناس يصلون فقلت ما هذا فقالوا هذه الشجره التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان قال قائد فأتيت سعيدة بن المسير فاخبرته فقال سعيد أخبرني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة الردوان ثم أتيناها من العام المقبل فنسيناها فلم نقدر عليها اي ناس مكان الشجره راينا الصحابه دا. ام لما اتوا الى شجره رضوان في العام الذي يليه بعد البيعه ناسوا مكانها لم يعرفوها فقال سعيد فلم يعلمها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتُم انتم بهؤلاء الذين يصلون عند شجرة والذين بهم قارب بن عبد الرحمن ويدعون أنها شجرة رضوان والصحابة فقدوا مكانها كيف عرفوها؟ فقال سعيد لم يعلمها أصحاب رسول الله وعلم وعلمتموها انتم فأنتم أعلم فأنتم أعلم من الصحابة وكذلك كل من جاء في دين الله بفهم جديد بدعي محدف أو أصول قواعد محدفة لم يقل بها أصحاب رسول الله الله وأعلم من الصحابة لأنه يدعي لنفسه أنه أعلم من الصحابة دين الله ويعلم صحابة من المصالح ومن فهم الدين فمن قال بهذا فاعلموا انه متلاعب كذاب يلعب لدين هذا واعلمه انه على طريق ضلالة ليس على طريق السنة وليس على طريق السلف الصالح Oh nee, الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه والتابعين له باحسان واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أما بعد فاعلم رحمك الله ان هذه الفتن التي تمر بها بلاد الاسلام في السنوات الاخيره ما هي إلا نتاج لمخالفه سبيل المؤمنين واتباع سبيل المجرمين وقد قال الله عز وجل وكذلك نفصل الايات ولنستدين سبيل المجرمين فهذه الأهواء والاراء والعصبيات التي لا عنها سفك الدماء واستحلال الحرمات انما هي نتاج اتباع سبيل المجرمين ومخالفه سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين بالاحسان فولذلك كل من رجع الى سبيل المؤمنين حقا في فهم الكتاب والسنه ولزم هذا السبيل نجا نجا شاء الله من هذه الفتن وسلم اما من اتبع هواه من بعد ما جاءه الهدى فلا سلطان لك عليك ولا يهدي ولا تملك لو الهدايه إلا أن يشاء الله له الهدايه فلا تشغل نفسك لهؤلاء الذين يتبعون أهواء في هدى من الله والزم والزم سبيل المؤمنين في نفسك وفي أهل بيتك وان استطعت ان تنصح اخوانك وجيرانك فافعل تؤجر ما شاء الله وهذه الجرائم التي اخبروها الينا من الفيله والاخرى من القتل واستباحه الدماء في رجال الشرطه وفي رجال الجيش وفي غيرهم في مصر وفي غير مصر هذا كله صنيع الخوارج وصنيع اعداء الاسلام فليس هذا من سبيل من يريدون صدقا وحقا أن يقيم شرع الله فاقامه شرع الله لا تكن, لا تكن أبدا عن طريق عن طريق هذه الجرائم وهذه الفتن، وكما برهم البخاري رحمه الله في كتاب الفتن الصحيح قال عن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا وأخرج هذا الحديث ابن عمر وابي موسى رضي الله عنه وأخرج أيضا من خليف هذا الباب الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا ويحمل السلاح فليمسك على نصالها عسى أن أحد يصيب أحدا بها ومنحوه من حديث جابر وموسى ايضا بالمعنى نفسه فامر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحمل السلاح ومر باسواق المسلمين كما في روايه ان يمسك على لصالها اي لا يتركها هكذا خشيه ان يصيب احدا من المسلمين فكيف بمن يترصد قتل المسلمين إما لاهواء او عصبيات او طلبا للرئاسه والملك والسلطان طلبا للدنيا ليس طلبا لاقامه الاسلام يكذبون هؤلاء الخوارج ومن صار في طريقهم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لا مقتلن مقد قتل لعاد كما اخرج هذا المخاري ومسلم حديث ابي سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه و الحميني البخاري عن سفيان بن عيينه سمع ابا طالب حيث صاحب ابي امامه انه قال أتيت برؤوس الخوارج فعلقت على ادراج دمشق فابصرها ابو امامه فبكى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم كلاب اهل النار هم كلاب اهل النار ثم قال شر قتلى تحت أديم السماء طوبى لمن قتلوا ما قتلوه فقال ابو غالب اسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني إذا لشريح أي أن أقول شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا عشر مرات أي سمعوا أكثر من مرة من رسول الله سمعته غير مرة ولا مرتين ولا عشر مرات هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا عن فهم الصحابة للكتاب والسنة وما كما قال عن عبد الله بن عمر كما أخرجوا التضري في الاثار الآثار بساند صحيح وعلقوا في صحيحه بسيغة الجسد قال أدوا على آيات أنزلت في الكافرين فجعلوها في المسلمين يعني يأتي خوالب إلى منزل الآيات أنزلها الله في الكفار فينزلونها على المسلمين وبهذا يستحلون دماءهم وأموالهم ونساءهم وقد أفتاهم رؤوس الضلال الذين اضلوهم اضلوهم على علم أفتهم بهذا باستحلال دماء هؤلاء فهؤلاء ليسوا من سبيل الصلاة الصالح في شيء ولا يقسمون إلى سُنَّة بل خوارج على المسلمين ان يعلموا هذا وليفرقوا بين الذين يتبعون السنه وسبيل السلف الصالح حقا وصدقا وبين هؤلاء الخوارج الذين يتظاهرون بالسنه ولكنهم اعداء للسنه السنة السنه وليسوا من الجهاد بشيء وما يفعلونه ليس جهادا في سبيل الله ولا علاقه لهم بالجهاد لا من ضل ولا من معبد بل هو فساد ارض وافساد وينطبق عليهم قول الله تعالى ومن الناس من يؤجرك الظلم في الحياه الدنيا ويشق الله على ما في قلبه هو رده وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويربك الحرف والناس والله لا يحب الناس فالحذر الحذر من سبيل الخوارج والبذار البذار إلى سبيل المؤمنين والتفقه في دين الله حتى تميز سبيل المؤمنين عن سبيل المجرمين والله هو العاصم سبحانه هو الحفيظ الذي يتولى عباده الصالحين ومن عاد لي وليا قد اذنته بالحرب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم